الاحداث والوقائع من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى غزوة بدر المبحث الأول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من حديث ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبيرة في ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكس الزبيرة فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياط ويسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يفدون كل غدات إلى الحرة الحرة قلنا إيه جبال أو صخور سوداء والمدينة بين حرتين فكان يطلعوا للحرة وهي أقرب إلى طريق القادم من مكة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانطلقوا أيضا بعدما أطالوا انتظارهم فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه الأطم بناء مرتفع أو حصن مرتفع يعني طلع يبص على حاجة فوق مكان عالي فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يعني يلبسون الثياب البيض يزول به مستراب ما تبص من بعيد كده في الصحرة في الحر تشوف ايه تشوف ميا مايش ميا حقيقة ولكنها انعكسات الضوء مع تمدد الهواء في الحر لك إن, إن فيه مية هو بيشوفش مية بالنوم بيشوف انعكسات الأشياء فانعكسات الأشياء مع تحرك هذه الانعكسات عشان الهوى بيتحرك يبقى المناظر بتدي تجيب أشياء وتنكسر مع الضوء تنكسر مع الرياح ومع الهوى ومع كده فتدي انعكسات متحركة فيت ان في مية ان المية بينعكس عليها الايه الصور وتدي ايه وهي المية ليه بتشوف فيها الصور ليه تشوف صورة اللي واقف على المية تشوف الصورة الايه <تصفيق> ها؟ لانه الشعاع الضوئي ما بينزل في المايه ما بي ما بيمشيش في خط مستقيم بينكسر يقوم ينكسر ويرجع ايه ينبعث ثاني وكيبقى يشتغل زي المرايه كده ففي الحر الهوا بيعمل زي المايه كده يزول بهم السراب لأنه لما يمشوا بقى أشخاص حقيقية لو أنت بتهيئ لك دول مش مشين في المية بقى يوم اليوم فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون الجد ليه معاني في اللغة ومن معانيه طبعاً معروف اللي هو أبو الأب أو أبو الأم ومنه الغنى ومنه الحظ ومنه ما يقابل الهزل فقال هذا جدكم الذي تنتظرون يعني هو مفسر هنا حظكم وإن كنت أنا مش موافق شوية على التفسير ده إنما لعلها يعني هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح ليه خدوا السلاح معهم ليه خافوا أن اليهود يعملوا حاجة كده ولا كده أو المنافقين أو الكفار المظهرين ويحموا رسول الله يعني, يعني يظهر كده والله أعلم فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة أو بظهر الحرة الظهر بظهر فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمر بن عوف في بني عمر بن عوف المكان في أول المدينة من الجنوب وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بالرداء الله عليه يريد أن يقيه الحر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ظلل على الأمم كلها بأرضيته وقاهم حر جهنم حر شرور أنفوسهم حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك الأول مش عارفينه ففكرين أن سيدنا أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر ما قالش حاجة علشان يعني ما يبهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثرة السلامات والتحيات ونحو هذا الظاهر كده والله أعلم فلما جه الشمس والحر عليه خاف سيدنا أبو بكر فرح ظلله فالناس عرفوا أن المضلل هو الأعلى رتبة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمر بن عوف بضع عشرة ليلة وهنيئا لهم به وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته صلى الله عليه وسلم فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل جمعا ورد أنهم كانوا لتنازعون خطام الناقة يرجو كل واحد أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه ليكرمه أو ليكرم به صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم دعوها يعني الناقة فإنها مأمورة قال الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساوم هما بالمربد ليتخذه مسجدا يعني قال لهم تاخدوا كام يعني يشتري منهم المكان فقال لا طبعا سواء ما هما مش معناها انه قالوا سعره هو الرفض قال لا اقل من كده هما قالوا من كده لا سواء هما يعني امراهما او طلب منهما ان يعينا ثمنا او ذكر لهما ثمنا ليشتري به الايه به الموضع فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فكان صلى الله عليه وسلم موهوبا له المكان فبناه مسجدا فكأنه في ميزانه وهب لهذه الأرض مسجدا وهو في ميزانه على كل حال كل حسنات الأمة في ميزانه صلى الله عليه وسلم ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه يعني تبرع به المسجد وشارك في بنائه واللبن طبعا معروف الطين يجففونه في قوالب فيصير ما نقول عليه إحنا الطوب الآن ولكنه لا يدخل الأفران يسموه اللبن إن دخل الأفران يتفخر يبقى فخار أو نحو هذا جاءت كلمة فخار في القرآن من صلصال كالفخار وخلق الجانة من مارج من نار ويقول وهو ينقل اللبن هذا ال هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر يعني النص غير مشكول وتبعا ينبغي في ذكر القرآن السنة في الكتب أن تشكل لأن الخطأ في هذا ليس الخطأ في غيره ولكن يعني في تقصير في تشكيل هذه الأحاديث ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة هنا اللهم الظاهر من غير الألف واللام والله أعلم لا, لا هم على طول كده إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار أو فاغفر فارحم الأنصار والمهاجرة أو فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة روايات فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الابيات قاعد بيقول حاجه البحر بتاع ايه؟ اللي هو ايه؟ مستفيل امتحانهم ومعاهم يا مولا العروض الامتحانت صلاح امتحانت وانا بقول عشان كده ان ان الاجر ادر الاخره كده يعني ماشي فهو ما كانش يقول الشعر عنه أنه يتمثل بالشعر إلا في البيت ده أو يعني ما قاله هنا في هذا الموضع وإذا طبعا ما ينفيش أنه هو صلى الله عليه وسلم لا يقرض الشعر يعني لا يكتب الشعر لا يقول الشعر ولا يحفظ الشعر إنما بيت أو بتاع ما في المسألة يعني منما مش شأنه الشعر يعني هو شاعر اللي يقول بيتي بقى شاعر ليش بقى الشاعر والحمد لله رب العالمين وصلى الله عندينا محمد على آله وصحبه مسلم النسون ده اشرا يبقى معناه من اللي نفسو واللي ياخد شويه وده نفسنا على شويه ينسون ليه وانا عيان مثلا يعني ما يديني ماء عشان يموتني ما هو تبعا ده يدين دي واحد يبصلي في اللي ينسوني مش الرجل اللي كان زعلان من واحد فجاب عائل عائل يعني ايه واحد عينه فقال لك عايزك تبصلي عليه وتأذيه يعني قال له فين قال له هناك ده قال له شايفه, منين؟ <تصفيق> شايفه من المسافة دي كلها فأصابه هو نفسه ما محدش يعمل هتادي تاني صلى الله على نبيه وقاهدي طبعا دخلت النبي على المدينة صلى الله عليه وسلم الواحد مش متمالك نفسه كده ان الخير جاي. ومش الخير يعني مسلا شوية اكل ولا شرب ولا مسلا اه ركعتين هتصليهم لا. ده يعني الخير كله. الخير للدنيا كلها الى يوم القيامة. جاي عن المدينة. فطبعا حاجة يعني الحقيقة مؤثرة جدا. صاحب الحنان صاحب الرحمة صاحب الرأفة صلى الله عليه وسلم جاء بالهداية وجاء بالنور مع الرحمة والرأفة والحنان صلى الله عليه وسلم مع التواضع ومع الإكرام صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث الأغنية المشهورة طلع البدر علينا وإن كان طبعا فيها معاني صحيحة لأن الشيخ نديب المطيع قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل من ثنيات الوداع والحديث لا يصح الحديث لا يصح سندا ولم يدخل صلى الله عليه وسلم من ثنيات الوداع ثنيات الوداع ده موضع هناك في المدخل المدينة يعني مدخل من غيره ولكن ما علينا يعني من دخوله من ثنيات الوداع ولا من غيرها طبعا المعاني, اللي في المعاني طبعا صحيحة طلع البدر علينا يعني ده البدر يعني يجيش حاجة في نوره صلى الله عليه وسلم وعدين طبعا بداية تكوين الدولة الإسلامية وقوة المسلمين وفتح البلاد وفتح الدنيا كلها لرحمة الله عز وجل وهدايته وإكرام الأنصار بمجيء خير البشر إليهم صلى الله عليه وسلم